وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ مُّجِيدٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدْوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِلَى أَتَوْ عَلَى وَادٍ نَمْلٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْقِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فما كف غير بعيد فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ, ويعلم مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لا إِلَهَ إِلا وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَلَمْضُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُلٌ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَّفَ الْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعَهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْبِعُونَ قَالَتْ يَا أيها الملأ إِنِّي ألقي إلي كِتَابٌ كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه وانو باس شديد والأمر إليك, والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها ادنى وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ثَنَائِرَةٍ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَبُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أتُمِ الدُّونِ بِمَا الْفَمَاءَ تَأْتَيْنِ اللَّهُ خِيَمًا مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْ أَتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 فَلَمَّا رَأَهُمْ مُسْتَقِرٌّ عِنْدَهُمْ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِي بِالْوَنِّ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِي بِالْوَنِّ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير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 لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في الْمَدِينَةِ تسعة رهض يفسدون في الْأَرْضِ ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم, دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بنوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا لقوم يعلمون وان الذين امنوا وكانوا يتقون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 ساء امطر منذر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما نشتكون خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالنا انهارا جعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء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 تعال الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أم إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآبا ان ان لقد وعدنا هذا نحم وابابنا من قبل ان ذا الا اساطير الاموين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ مَا يُعْنِونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هم فِيهِ يَخْتَرَفُونَ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 وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا, بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم انفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أدوه داخلين